سيول يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الائمه التي كنت عليها الا الذي نزل من عند منيت تبع الرسول من ما يكون على قبلي وكان تكبيرا لله الذين هذا I <laughs>